بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا عن الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفروا عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم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 حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء, وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولن 119. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سينديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم إلى إن صر الله ينصركم إن صر الله ينصركم ويثبّت أقدامكم والذين كفروا فتعسَّنَ لهم وأضلَّ أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم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 الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأعناق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 أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله, عمله واتبعون التي يعدها المتقون فيها أنهار من ماء فيها أنهار من ماء غير آسِر وأنهار من لبن لم يتغير.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 119. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فعلم أنه لا وَاَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ تَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ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 فَهَل عسیتم إلَّا تولیتم أن, أن تفسدو في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمّنهم وأعمى بصارهم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 أنهم قالوا للذين كنوا ما نزله الله سنطيعكم سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وعدّارون فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنه متبوع ما أشخط الله وكره لضوانه وكره لضوانه فأحبط أعمالهم أَمْ حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله ابغانهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله ابغانهم ولو نشاء اولى ريناكم فلعرفتم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبيننكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يعشى الرسول وشاء قر الرسول من بعد ما تبين لهم هداه يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا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 من الحياة الدنيا لعبوا وله وإن تؤمنوا وتبتقر يأتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلو ويخرج أضراركم آه كبير الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم فقراء. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِدَّ القَوْمُ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ